السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم شيخنا الحبيب وحفظكم وتبتكم وجعل ما قدمت في سني ذا حسناتكم. شيخنا الحبيب يعني بارك الله بكم نعم كثير من الأسئلة جاءت حول مسألة لقاء لقاء مع الشيخ أبي يزيد حفظه الله ونصره وإذا أحبتم يعني نبدأ من هنا. إن شاء الله ثم نستمر في الأسئلة التالية بعون الله تفضل شيخنا بارك الله بكم لكم اللقط طيب ما شاء الله جزاكم الله خير أعطوني إشارة للصوت بارك الله فيكم لو سمعنا نعم هذا طيب طيب بالنسبة لهذا الـ الـ طبعا أنا استمعت هذا اللقاء كما استمعتم وشهدته وقرأته مكتوبا أيضاً وطبعته من الموقع الجزيرة نت ولكي يعني أقراه بتمعن لأن العبارات التي وردت أولاً في البداية يعني أحب أن أوضح كالأتي بالنسبة للـ للهؤلاء الإخوة وهؤلاء المشايخ هم هو فيهم في ساحات الجهاد منذ زمن طويل يعني. فلا بد أن نحسن الظن بهم أولا وأن نلتمس لهم الأعذار لأنهم لا ينامون كما ننام ولا يفتحون كما ارتاح ولا يغرن منظرهم حول العدسة والكاميرات وهي تصور الله أعلم بحالهم فهم مطاردون طائرات تجسس تراقبهم يأول من كهف إلى كهف فحالهم يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الذين يلتحقون بهم ويعلمون حال هؤلاء الاخوه وهؤلاء المشايخ جزاهم الله كل خير فالشيخ مصطفى أبو يزيد الله هو هذا اول حوار له كام يعني تام كامل بهذه يعني طويل مطول وهو لم يكن يعني له حوارات من قبل بهذه الطريقة والرجل كان يعني, يعني دائما في يعني ليس في مقدمة المتحدثين من قادة تنظيم القاعدة وأنتم تعلمون أنه كان محاسبا في فترة ما في تنظيم القاعدة ثم هو ليس معنى أنه محاسب أنه لا ليس عسكريا ولا يصلح أن يقود لا لا ما لا, لا يوجد عندنا هذه التقسيمات يعني لا يوجد عند المسلمين عندنا نحن أهل الإسلام هذه التقالدة محاسب لا, لا, لا ليس لا, لا يفهم في العسكرية ولا يفهم في القتال ولا يفهم في الجهاد في سبيل الله آت تعلمون أن المشايخ هم الذين كانوا يقودون الأمة قديما وكانوا هم الذين في طليعة ال القادة وهذا القاضي أسد ابن الفرات أين استشهد وأنتم تعلمون ماذا؟ يعني هؤلاء القضاة والمشايخ والعلماء، وأنتم تعلمون كيف كان يجاهد شيخ الإسلام ابن في معركة شخحب وكان يدرب المتطوع. يعني لا يوجد عندنا الشيخ المكتبي أو الشيخ الكمبيوتري بهذا أو الحاسوبي أو الشيخ المحدود بحاول في حجرة مظلمة كذا يعبر عن يكتب بيانات وخلاص وانتهى الأمر. لا لا هؤلاء هذا هذه النخبة وهؤلاء المشايخ أرادوا أن يعيدوا طريقة السلف الصالح أن المشايخ هم الذين يملكون أزمة الأمور ويكونون في طليعة الجهاد وهذا ما كان يكرره الشيخ الدكتور أمير الضواري حفظه الله كثيرا عندما يطالب المشايخ أن يكونوا في طليعة الأمة في الجهاد أن يكونوا في الصفوف الأولى يعني هذا يعني هذا هو هذا حل الأمة دائما يعني انظر ابن الحاجب كان في في في طليعة الأمة التي كانت تجاهد ال... هؤلاء الصليبيين وكان العز بن عبد السلام وما وقفه المشرفة في مع في موضوع التتار وغيره يعني إذا هذه حال هؤلاء المشايخ والعلماء قديما هم الذين كانوا يقودون الثورات التي حدثت في دولة العبيديين من الذي قاد هذه الثورات؟ ومن الذي قاد هذه الحملات المنظمة لدرجة أنهم يعني العلماء اضطروا أن يتحالفوا مع أحد الخوارج ويزيد الخارجي وتأمر المجرم المبتدع ضدهم بعد كدوا أن يدخل عاصمة العبيديين هم هؤلاء علماء أجلاء مشايخ جبار حكموا بردة العبيديين ولهم مواقف مشرفة في المغرب الإسلامي وتاريخ الأمة هكذا هو المشايخ حتى في في مرحلة ضعف المسلمين ومرحلة التدهور والانحطاط والابتعاد عن الشريعة الإسلامية كان الأزهر في ومشاكل الأزهر هم في المقدمة المساجد في جميع دول العالم الإسلامي كانوا كانت هي المقدمة الحصن الحصين للثوار وللشعوب وللمجاهدين وهؤلاء كانوا كانت هذه المساجد هي حتى في الهند وغير ذلك فتاريخ الأمة يعني لا ليس مستغربا ان يتكلم اي واحد متخصص في اي مجال يحسن القتال ايضا والجهاد فالشيخ مصطفى ابن يزيد عندما تكلم اولا مثل هذه المقابلات بتتم باستشارة في الاول يعني مثلا هم الشيخ مصطفى ومن يحيطون به يتم اتفاق على المفروض في دعاء معينة لأن هناك لأن هناك حربا شديدة وتضييقا كثيرا جدا في سوات وغيرها وزيرستان وهكذا وربما يظن الأعداء أن هذا التنظيم تنظيم قادة مثلا يقود قد تلاشى مثلا او حصل ان هناك بعض الاشاعات تخرج ويقولون انهم ضعفوا نتيجة هذه الحملات المتكررة من الجيش الردة في باكستان وهؤلاء الصليبيون الذين يخذفون بطائراتهم بالاطنان القنابل ويدمرون مناطق طلباء افغانستان وعلى الحدود هناك يعني يشتركون مع جيش الردة في باكستان فقد يكون في هذا هو السبب في الباعث الذي جعلهم يعقدون مثل هذه المقابلات رغم أن البعض له تحفظ على هذه المقابلات أنا قد تودي بحياة هذه الشخصية نتيجة ليس بسبب المذيع أو غير ذلك لكنهم الأعداء لهم يستطيعون يعني من خلال تحليل بعض المواد من خلال الصورة أن يحددوا على الأقل هو ربما تواجدهم في محيط هذه المنطقة ونحن رأينا الش... اول شريط بثه الشيخ اسامة باللهدي والدكتور ايمن حفزهم الله في اول خروج لهما فمن الذي اتصل بالبنتاجون اتصل واحد عالم جيولوجي فكان يشتغل في افغانستان منذ اكثر من على مدار ثلاثين سنة ويحفظ الجبال والأودية وغير ذلك اتصل هم في منطقة كذا وفي جبال كذا وحددها بالضبط لأنه خبير في هذا وهذا يدل لك أن هؤلاء علماء الأثار أو علماء جيولوجيا وهؤلاء هم عبارة عن أعين للاستعمار وأعين للاحتلال وله لا يغرر أنك عالم في كذا ما ليس معناه هو تطوع تنفل في خدمة وقصفوا المنطقة ودمروها تدميرا في بعد أن اتصل بهم هذا الرجل ومن ذلك صاروا يعقدون باللبس هذه يضعون ستائر أو غير ذلك من نتيجة نصائح ولكن الشريط الأخير دل هم يعلمون أنا أعتقد أن الشيخ مصطفى بلزيد وبعض المستشار يعلمون ذلك ان هذه الصورة ربما تحلل ولكنهم على الأقل ربما يكون في مخيلتهم أنهم حتى لا يظن ظن أنهم في فندق او في مكان يعني معزول او في الارض طبعا هم تعمدوا نشر هذه الصورة ان يحيطوا به شباب يمسكون الكلاشينكوف ويضعون هذه القنابل يعني ما يسمى الاستشهادية في حول صدورهم يعني هذه الصورة الخلفية متعمدة هذه خلفية متعمدة ليوحي للاخرين ويوحي من يشاهد ان هؤلاء الناس رغم كل هذا الدرد فهم يعني اتصلوا بمذيع في قناة الجزيرة ويقابلهم وجالس الرجل وهو غير قلق على الإطلاق وجالس براحته لبود الطائرات الأمريكية تجوب أفغانستان وباكستان للنهار 24 ساعة يعني فالناس يعني ربما لأن وصل سبب تخوف الناس إيش من كثرة الحوادث التي حدثت في مثل هذه الأمور ولكن لا بد نفهم جيدا أن هذا الجهاد مر، القتال مر، وأن الذي يريد أن يعيش في أمان فليجلس في بيته، ولن يكون آمنا فهؤلاء الناس لا لا بد من شيء من بد كيف يوصلون للأمة أنهم ويشجعونها؟ هذه رسالة أقرب إلى رسالة التشجيع والتحريض والطمأنة. سواء لأتباعهم أو لأعضاء هذا التنظيم أو حتى لعموم العوام المسلمين يقولون انظروا جيوش جرارة أمم متحالفة أكثر من ثلاثين دولة لإضافة العالم يكاد يكون كله رماهم بقوس واحدة ويخرج الرجل في قناة الجزيرة ويجلس بهذه الطريقة ويتكلم ويحل يعني دعك من المفردات والتوقف عند بعض الألفاظ التي قيلت الصورة الكاملة الهدف منها هو الإحاء بالقوة ليس معناها لأن هذه هذه حرب هم في حرب فلا بد أن تظهر في الحرب هذه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما دخلوا المكان يرملون في, الـ في الـ كما قال ابن عباس كانوا يسرعون رغم أنهم كانوا مرضى من المدينة وغير فحتى لا يظن لأن الكفار كرّش كانوا يراقبون من على الصفا والمرج وكوفوهم من الجبال قوة المسلمين إذا رأوا فيهم ضعفا ربما يعني تجرأوا عليهم ولكنهم الرسول قال لهم أسرعوا يعني يربلون ويجون هذا يشعر حتى يشعر العدو بقوتهم فما بالك هؤلاء ما شاء الله شباب في قراءة الاتزان وفي غاية الثبات ويقفون ويحيطون من كل مكان بالحول الخلفية التي رأيناها نعم قد الصورة هذه سيحللها الامريكان ويحللها كل من هم أعداء لهذه الأمة ولكن هذا اختيار هم اختاروا هذا المكان يعني لا لا نظن انهم يغفلون ذلك هم أكيد انتقلوا من مكان بعيد جدا حتى وصلوا الى هذا المكان لأنهم يعلمون انهم والحرب خدعه طيب يا سيدي نحن وصلنا إلى هذا المكان وهم وصلوا إلى نقطة يستطيع منها المذيع الإعلامي أحمد زيدان إلى هذه المنطقة معنى ذلك انهم اقتربوا جدا من منطقة في في قلب أو في على مشارف الحدود هنا في باكستان في منطقة يعني قد لا يفطن إليها هؤلاء الأعداء ثم يرجعون مرة أخرى يعني بعد التحليل سيدربون المنطقة صح لأنهم يركزوا يقول ربما جاءوا من منطقة كذا وكذا وكذا يحللون لأنهم الأعداء أيضا يفهمون يقول لك آه أكيد هم بينهم وبين هذه المنطقة ربما ساعة أو نصف ساعة أو غير ذلك هذا هو ما هذا يسمى الخداع وحرب هي هكذا حرب هذه مسألة الكر والفر والفر وهذا هو هذه الذي يريد أن تواجه جيوش منظمة وجيوش مدربة تملك آلات قوية جدا. فاذا كانت رسالة لها هدف أن أنهم بخير وأنهم يتواصلون وأنهم يعني يبشرون الأمة بأن الأمريكان أن الأمريكان مصيرهم كمصير السوفييت وغيرهم وأن أفغانستان مقررة هؤلاء الغزاء يعني هذه الرسائل للطمأنة ورفع روح المعنوية وتشجيع الشباب في الصومان وتشجيعهم في بلاد المغرب الإسلامي وتشجيعهم في الجزيرة وتشجيع... عندما يرى هؤلاء الذين بايعوهم خاصة في المغرب الإسلامي وفي اليمن وفي أرض الجزيرة عندما يروا الشيخ أبا يزيد ورون قد تنظيم القاعدة الذي بايعوهم بهذه الصورة فإنهم يثبتون وإنهم يعني تزداد يزداد, يزداد إيمانهم بقوة وبصدق هؤلاء القادة وأنهم يدفعهم ذلك إلى المزيد من النكالة في العدو يعني كل هذه رسائل كثيرة جدا من خلال هذه الصورة ولا نقف عند مفردات وكلمات إن هذه لأن هذه لأنه ربما هناك من كان حتى في عهد الصحابه هناك الفصيح الذي يتكلم ويحسن وبليغ كعمر بن العاص وسهائل بن عمرو وغيره هؤلاء فصحاء بلغاء وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأبو بكر الصديق وعمر هؤلاء كانوا فصحاء بلغاء هؤلاء كانوا فصحاء بلغاء هؤلاء كانوا لا فصحاء ليس بالضرورة على نفس هذه الفصاحة والبلغة لله في خلقه شؤون ف هذه هي الرسالة اما الموضوع حتى المفردات التي قيلت هي قيلت في سياق معين نعم هم رتبوا أكيد وهم الذين اتصلوا بقناه الجزيرة عن طريق وسيط أكيد وأكيد لا يعرف المذيع غلبة ما حسب معرفتي بمثل الامور الأمور أكيد أنه لم يكن يعلم أن من هو الشخص. وقال له في شخص مهكيد أنه ذهب إلى هذا. ولا تجد أسئلة مرتبة بالمعنى لأن هو يعلم ماذا سيس يعني نفسه يعلم المحاور يعلم أنه ماذا سيسأل في يعني أحد قادة تنظيم القاعدة قائد كبير القائد العام لتنظيم القاعدة سيسأل ماذا سيسأل بالطبع سيسأل وأسئلة خاصة بما يدور من المعارك وما يرتبط من أدبيات وأفكار وتفو ومن خلافات تنظيم القاعدة مع الآخرين لا بد عن هذا يعني هذه مسائل لا تحتاج إلى يعني بدائية يعني يعني مسألة لاحتاج إلى جهد أقصد يعني ثانيا بالنسبة للشيخ مصطفى أبو الازيد أكيد هو يعلم أيضا أن المحاور الأساسية التي سيتكلم فيها وأكيد استشار بعض الشباب أو بعض الإخوة المحيطين به من ما هو غالباً سيتكلمون في كذا لا يوجد شيء يقولونه قل ولا تقل لا هو يعني في قادتها وعلمونا ماذا سيتحدثون وهم أرحم الناس بهم وهم يعني يذكرون هذه يعني تجربة سنوات فإذا يعني يتركون له يعني الحرية الكلام وحرية الحوار والمحاور الأساسية والتي يتكلمون فيها ولذلك عندما ظهر نجد مثلا بعض العبارات التي ربما قد استفزت أو البعض او بعض الإخوة وانا انا يعني بالنسبة للاخوه الذين يعني توقفوا استنكروا او استغربوا انا لا أنا اريد ان اتي بلفظه قويه يعني مخففة يعني هذه العبارات وخاصة في قضية حماس يعني أنا أعذرهم يعني ليس المسألة أنهم يعني الحمد لله نحن نعرف هؤلاء الرجال نعرفهم نعرف الرجال لا نعرفهم أنهم معصومين هم هؤلاء ليسوا معصومين وإنه وكل إنسان وارد عليه الخطأ وكل واحد ممكن يفوته شيء ويتحدث عادي هذه المسائل وهذه هذه و... معتقد معتقد أهل السنة في في الصحابة فمن ذلك بمن هو دونهم ف فال... ال لي... يعني سياق الكلام عندما مثلا في نأتي إلى عبارة التي وردت عن سياق حماس عندما قال حماس عندما قال سأله لابد ألا نحن نأخذ الذين أخذوا أخذوا عليه كالآتي عندما قال اننا نؤيد كل المجاهدين الصادقين في فلسطين حتى مجاهدي حماس ايضا نحن نؤيدهم وندعمهم بكل ما نستطيع فهم اخواننا ونحن وهم على فكر واحد ومنهج واحد انظروا هذه هي المشكلة هنا عندما قال نحن وهم على فكر واحد ومنهج واحد فهذا ليس صحيحا يعني مسألة أننا لا نمدح إلا أنفسنا. الـ الـ لو اتُجزت هكذا ففيها فيها طبعا كيف هذا على منهج واحد وفكر واحد لا هو الذي نعلبه أن تنظيم القاعدة ومعظم التنظيمات الجهادية عامة ليس على فكر ولا منهج جماعات الإخوان المسلمين ولا حماس ليس لا هذا يعني يعني حتى لا حماس ترى ذلك ولا الإخوة ترون ذلك ولا حتى قابل الشيخ أسامة ولا الدكتور أيمن ولا هؤلاء جميعا يرون ذلك إن في لهم على منهج واحد ولا شيء لا, لا يوجد منهج واحد ولا شيء إلا أن يفهم إن منهج يعني الأصل الإسلام والكلام العام ماشي هذا ينطبق عام لكن بالمعنى فكر واحد ومنهج واحد هذه عبارة جاءت في سياقك الآتي لو نستمع إلى السؤال لنفهم العبارة جاءت هكذا هي عبارة أشبه بعبارة سؤال استفزازي يعني عندما قال له البعض يعتقد أن القاعدة لا تمدح إلا مقاتليها ومجاهديها وإنما لا تمدح الحركات الجهادية الأخرى وايضا يعتقدون بأن القاعدة كل من يخرج عنها تأمر بقتله كما يحصل وكما نسمع في العراق كيف تردون على هذا هذا إنظر سؤال ملغم سؤال استفزازي فعلا فهو الماء عندما تقول أنتم لا تمدحون إلا أنفسكم ولا مقاتليكم أنتم تحم مقاتليكم مجرد فقط أما الآخرون فأنتوا تهجرون بل الذي يخرج عليكم تق تقتلونه هذه هذا سؤال استفزازي فاضر السياق لكي يدافع فقال هذه الصياغة انظر من أول الإجابة هو يقول كالآتي قال ها كما بالنص المكتوب قال مصطفى أبو اليزيد يعني هذا كذب واضح يرد على السؤال يعني هذا كذب واضح مكشوف والذي عنده يعني القليل من الإنصاف ويرى ويشاهد إصداراتنا وبياناتنا فيجد أننا نمدح ونثني على المجاهدين جميعا فالحمد لله قد أثنينا على المجاهدين في الشيشان وفي الصومال وفي فلسطين وفي لبنان فليس هذا صحيحا بل هو كذب واضح مكشوف وإن كان هذا الذي قال هذا الكلام يقصد مجاهدين بالتحديد في فلسطين فنحن نقول ها اسمعوا العبارة فنحن نقول وقلنا من قبل إننا نؤيد نؤيد كل المجاهدين الصادقين في فلسطين حتى مجاهدي حماس ايضا نحن نؤيدهم وندعمهم بكل ما نستطيع فهم اخواننا ونحن وهم على فكر واحد ومنهج واحد فهذا ليس صحيحا يعني مسألة اننا لا نمدح الا انفسنا واما الامر الاخر فهو هو زي يعني بيسألوا ايش لان نسي الشق الثاني من السؤال ف. الشاهد هدى أن السياق دفع الشيخ مصطفى أبو اليديد أن يقول هذا الكلام لأنه هجوم عليهم انكم لا تثنون إلا على مجاهديكم وهذا بالعكس والله فعلا الجماعات الجاهدية تثني وتصدر بيانات لكل المجاهدين في العالم ها وأما للأسف الشديد الإخوان المسلمين وحماس بصفة خاصة ما رأيناهم وما سمعناهم وما قرأنا لهم انهم يثنون او يصدروا بيانا ضد اي قائد من قواد الجماعات الجهاد او القاعدة او حتى قادة الطلبان الكبار لم يكتبوا فيهم بيانا يعني باي شيء يعني حاجة غريبة حتى قادة الطلبان يا, يا اخي والله ده ضل وغيره ها ها هؤلاء لا انا شخصيا كتبت لما استشهد الشيخ الرمتيسي وقبل الشيخ يسين وكل من اي واحد من قادة من هؤلاء القادة انا شخصيا كتبت فيهم بيانات واندد بهذه الجرائم واترحم عليهم ولست وحدي حتى هؤلاء جميع هؤلاء القادة في تنظيم القاعدة طبعا طبعا رجل مستقل ورغم ذلك فعلت هذا لأننا نحن اسلام عريض اما هؤلاء لم اجد لهم حتى العطف على اي ما يحدث في اي شيء يعني بعض الاخوه المشايخ من هنا من هناك من تنظيمات اخرى توجد في السجون ولها آسي في العالم الاسلامي لا يكتبون عنهم ولا ينددون بما يحدث لهم سواء في اوروبا هنا او في في اي منطقة في الغرب او في الشرق او في بلاد المسلمين لا يكتبون الا عن عن انفسهم عندما يقولون يوجد عده بضعه الاف او 1000 ألف او ألفين في السجون المصريه مثلا يقصدون أنفسهم الذين يذهبون وخرجون يذهبون وخرجون ولا يتعرضون ل... لعملية التغيب الكامل والعذاب المهين هذا الموجود في السجون المصرية ورغم ذلك يذكرون المساجين والمطقة أنهم هم وحدهم المساجين فقط وهذا ما يحدث في الأردن ويحدث في الجزائر ويحدث في كل بلاد العالم الإسلامي هم للأسف الشديد الإخوان المسلمون وهؤلاء وحمس طبعا رأس الحربة للأسف الشديد يعني مشغولون بأنفسهم وبقادتهم وبأفكارهم فقط وحتى نوم لا أجد لهم حتى بيانا على استحياء ها. إذن الرجل الشيخ مصطفى يعني لما سأله الأستاذ أحمد زيدان هذا السؤال فدفعه لأنه تهمة باتهم هذه تهمة فن فان للدفاع وللذب عن هذه التهم التي يصمونها بها وبين لهم يؤيدون المجاهدين ويثنون عليهم في كل مكان وذكر في الشيشار في الصومال في فلسطين وفي لبنان من لم يذكر إذا كل ثم ذكر أن ربما تقصد نفس عينهم فاضطر أن يقول عن قضية حماس أنهم إخواننا ونحن وهم على فكر واحد ومنهج واحد هو هذا الكلام لو كان ربما يقصد لو كان يقصد انا أنا أعتقد العباره أن العبارة العبارة لأن هذا ليس هذا ليس حوارا مكتوبا حتى نعاتبه فيه حتى نعاتبه فيه هذا حوار شفهي حوار سريع رغم أنه مسجل ولكن أنت أنا عندي خبرة في هذا أنت عندما تسجل مع أي محاور أي صحفي لا لا تستطيع أن تقول له ممكن أعيد العباره هذه ثانية هو ما أصدق إن لك عبارة صعب ان يعيد ما صدق هذا فانا اعتقد ان هذا نتيجة الكلام انه بيدافع فظل لكي يبين حتى حماس لم نأخذ منها هذا الموقف يقصد الموقف العام انها تجاهد في فلسطين انها من منطق الاسلام العام انها نعم في مبادئ في فكرة عامة مبادئ عامة يتفق معها اما المنهج بمعنى اتخاذ منهج حماس الحالي هو الذي انه اتخذت هذه المجالس التشريعية والرمي في احضانها هؤلاء الطواغيت توغيت العرب وعمر سليمان وتوغيت الاردن وسوريا وهؤلاء القتله ثم هذا هذا الولاء الغريب مع قادة مشايخ ملالي قم وملالي ايران يعني هذه هذه هذا الشيء في قضايا يعني تكود بقضايا في الولاء والبراء وقضايا خفيرة جدا حماس انحرفت وانحرف الإخوان المسلمون في هذا، فإذن أنا أعتقد أن أن, أن هذا هو السياق يجب أن نحسن الظن بالشيخ في, في هذه القضية في في هذه المسألة لأن على لا بد أن نقرأ ال ال السؤال جيدا والطريقه التي جاوب فيها لكن انا اعتقد انه يجب علينا ان نغض الطرف عن هذه هذا هذا هذه هذه الصياغه اللغويه ربما التي كانت تحتاج الى اعاده تقويم يعني حتى لا يظن ظن انه يثني على الانحراف الذي وصلت اليه حماس الان أو الفكر الإخواني المتمثل بحماس الآن في حماس الآن يعني فهذه النظرة الضيقة عند الحماميس وإن هم لكن الرجل كان ينظر بنظرة أريحية كبيرة يتكلم عن الإسلام العام الذي يتفق فيه مع حماس يتكلم فيه عن ان حماس كانت في بدايتها جماعة مجاهدة تجاهد من أجل قضية تحرير أراضي المسلمين فهو ربما يعني هذا هو قد يحسن الظن يحسن هنا وهذا هو المطلوب طبعا أنه يقصد هذه العبارة أما عبارة أنه بمعنى أن نحن هم على فكر واحد مستحيلة لما تطبقها من ناحية الواقعية استحالة واحد منهجه انه, أنه يعتبر أن الدخول في المجالس التشريعية على بمرجعية اوسلو مرجعية القوانين الوضعية هو عمل جهادي يعتبره عمل بطولي بل إن منهم من أحد المشايخ كان يقول الدخول في البرلمانات هذا من لم يصوت فهو آثم حرام يعني يجيبون التصويت في هذه المهازل تخيل و ف فإذا كان وجماعة تقول إنه يحرم ينتظروا قاعدة وجماعة تجد قل هذا حرام لا يجوز أم شرع لهم من الدين ما لم يأذن به لا يعني لا يلتقيان لا يلتقيان إلا أن يذوب أحدهما في الآخر أن يستغرق أحدهما في الآخر هذه هي القضية ها لذلك أما النقطة ال الأخرى سأله عن حزب الله مثلا آه عندما سألوه في الشق السنة أنتم تقتلون قال له إن من يخرج عنكم قال هذا كذب ونحن يعني هذا الكلام غير صحيح بالكامل ونحن لا لأننا نعتبر لا لأننا نعتبر أنفسنا جماعة من جماعات الجهاد ولسنا جماعة الخلافة والإمام العظمى التي إذا خرج عليها خرج على خرج من من الإسلام فنحن إذا خرج علينا خرج من الإسلام فنحن جماعة جهادية جزء من أمة الإسلام والذي يخرج مننا أو يخرج علينا فليس هناك, هناك تكفير له ولا قتل كما يقولون وهذا الدعاء كاذب والشواهب يعني فليأت لنا بأناس خرجوا علينا ونحن قتلناهم ونحن فعلا نعتبر أن الذي يخرج علينا بدون عذر شرعي ومرتكب معصية أو آثم لأنه يعني أخذنا أخذ العهد عليه أن يبقى معنا ويستمر معنا في الجهاد فإذا خرج بدون عذر شرعي فوآتم في هذا الخروج ولكنها معصية نرجو الله أن يغفر الله وارحمه ولكن أبدا لا نكفر ولا نقتل من يخرج علينا إذن هذا هو كل هذا السياق الذي ذكر فيه حماس ذكرت فيه قضية حماس وفي أسوء إلى الحزب الله طبعا قال ما رأيك قال ذكرت أنكم تؤيدون المجاهدين في لبنان من تقصد بالمجاهدين في لبنان, في لبنان هل تقصد حزب الله كيف طبيعة العلاقة ها كيف طبيعة العلاقة مع حزب الله قال حزب الله يعني نحن لا نعتبره اسلاميا نحن لا نعتبره حزبا اسلاميا فهو حزب رافضي كما تعلمون وناءه لإيران وناءا كاملا وليس هناك علاقة بيننا وبينهم والذي نقصده المجاهدين من أهل السنة مثل فتح الإسلام في لبنان فهم الذين نزكيهم وأمثلهم هذا هو في مسألة أخرى تكلم فيها عندما تكلم طبعا التكلم عن إيران وعلى المآسي الإخوة المجاهدين الذين أسر كاملة أنا أكثر أنا حوالي ثلاث مئة أسرة تقريبا بإخوة بأهليهم منذ 2001 واحد ما في السجن وأنا تكلمت وكتبت قديما عن الأسر الموجودة هناك من رحلوا أو طلبوا الترحيل هناك من لم يستطيع أن يرحل لأنه سيعذب هناك محكوم عليهم بالإعدام وأسر مئات موجودة في السجون الإيرانية وضأنهم وأسرهم تخيل الأولاد ربوا وكبروا في السجون الإيرانية تخيلوا هذا ويتوفيت طبعا هو الذي صرح بوفاة زوجة رحمة الله عليها زوجة الشيخ محمد الإسلامبولي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ماتت بسبب الإهمال إهمال الماء العلاج وقال ان في أطفال توفوا أيضا نتيجة الإهمال الأطفال هؤلاء أنا أظن في بعضهم من عنده ستة عشر سنة وخمسة عشر سنة ولك أطفال كبار ماتوا وكل هذه مأساة موجودة في السجون الإيراني الآن لا يمسجننهم بعوائلهم ولا يرحلونهم وطبعا الإخوة يخافون بأي أين سيذهبون مأساة كبيرة في منتال هؤلاء الذين يقول لك قتل الشيطان الأكبر وهؤلاء الذين يتغنون يعني فهو بين أنهم هذه دولة نفاق قال عنها إيران دولة نفاق وشقاق و يعني حتى الذين يتهمونهم بأنهم لهم علاقة بإيران يا رجل هو الرجل قائد من قادة القائد العام لتنظيم القاعدة في قاعدة الجهاد في في أفغانستان يقول هكذا هذا هذه من جملة الأكاذيب التي يدعونها على القادة فبالنسبة لإيران نحن نعتبر أن إيران دولة أن إيران دولة نفاق وشقاق هذه الدولة التي تتظاهر بالإسلام وتدعي أنها دولة إسلام وهي في الحقيقة تحارب المسلمين تحارب أهل السنة سواء كانوا في إيران والشواهد على ذلك كثيرة وتحارب أهل السنة في العراق بالميليشيات التي داعمها وتساندها بكل قوة وهم الذين ارتكبوا المجازرة الشنيعة في حق المسلمين من أهل السنة في العراق وهم الذين ساندوا الأمريكان وساعدوا في دخول أفغانستان ودخول العراق وهم يفتخرون بذلك يعني كل كلام في هذا طيب هذه هناك في مشكلة أيضا في الحوار كانت في مسألة تصريح عن وحدة اليمن السؤال كالآتي يقول أحمد زيدان الآن قبل أيام صدرت تصريحات لتنظيم القاعدة في اليمن بأنه يؤيد الانفصال انفصال الجنوب هل اطلعتم على هذه التصريحات ما موقفكم من هذه هو أجاب إجابة بعض الإخوة لا, لا لم يرتاحوا لهذه الإجابة هو قال لكن لابد أن نبدأ كيف قال هو قال ماذا أجاب؟, ماذا أجاب بالنص قال نحن ما اطلعنا على هذه الأخبار الجديدة ونظن أن الإخوة يعني لا يؤيدون هذا نظن والأصل يعني أنا بأقرأ بالنص كما هو هكذا ونظن والاصل يعني وحدة كل المسلمين الأمة الإسلامية ودول الإسلام وكلما توحدت الأمة كلما كان هذا في مصلحة الإسلام والمسلمين فنحن لا نؤيد الانفصال وإن كان يعني هذا لا يهمنا كثيرا لأن الحال هو الحال يبدو ولكن في النهاية سيئة الحكم الإسلامي ويحكم هذا هذه البلد الواحدة بدل أن تكون مقسمة إذا. فاهم أن طبعا بعض وسائل الإعلام مسكت هذا الموضوع وخاصة في اليمن وفي غيرها واتصل وسائل الإعلام كثيرة التركيز على هذه القضية معناها أن تنظيم القاعدة في اليمن لا يتفق لا مع التنظيم هو ودليل على ذلك أن التنظيم الأم في أفغانستان يخالف ولا يرى رأي تنظيم القاعدة في الجزيرة وخاصة في اليمن في مسألة تأييده للانفصال. هو قال لو نلاحظ الشيخ زراء قال نحن ما اطلعنا على البيان فلكنه هو لأنه لم يطلع على البيان هو لو اطلع على البيان ربما لا يتكلم أو لا تفهم الأسباب أو ال... التي يعني حدث بهؤلاء الإخوة أن يؤيدوا الانفصال ولكنه قال ما اطلعنا فلذلك تكلم كلاما عاما قال آه نحن نؤيد طبعا من من الذي يؤيد الانفصال في أي يعني عندما لا المسلم يرى الواحدة وحدة المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني هذا ولا وهذه المسلمون في النهاية سواء أيدوا الانفصال أو لم يؤيدوا النهاية لما الحكم الإسلامي يأتي فكلما تكون البلد موحدة أفضل هذا كلام عام لأنه لم يطلع على البيان وهذه هي مسألة لابد أن نشير إليه أن, هؤلاء أن هذا التنظيم تنظيم القاعدة الأم الكبير بفروعه لابد أن نفهم أنهم في حالة حرب وأنهم في حرب مستعرة مستمرة فالمسألة ليست كأنهم شاء الله يتصلون ببعضهم بالعباء عبر الإنترنت أو يتصلون بالتليفونات أو يعقدون مؤتمر في بروكسل مثلا أو في أي منطقة وتعالى نتفاوض على ما الرؤية المستقبلية ماذا سنتكلم لا هذه بسبب أنهم يأخذون حربا لا هوادة فيها العالم كله مجن يعني الأمريكان جندوا العالم لمحاربتهم بما فيهم الحكومات المرتدة إذا المسألة ليست بهذه الطريقة أنهم لابد يعني الاستشارات والمعرفة هو لم يطلع على البيان الذي نشر في وسائل إعلام لو كان طلع ربما تفهم هذا الموضوع لأننا ممكن نقولك الآتي هذا الانفصال أنا أحد الإخوة سألني عن موضوع الانفصال أو الوحدة قلت هذا الانفصال ماذا يعني سأستفيد منه أنا كمسلم يعني ال أو الوحدة ماذا استفدت منها عبد الله عبد الله صالح على عبد الله صالح هو الذي استفاد رئيس اليمن الحالي هذا هو الذي استفاده هو وعصابته المرتدة هؤلاء المجرمون استفادوا من تجيش المسلمين والقبائل طبعا بدافع الحرب الشيوعية في اليمن الجنوبي واتحد كلها وهؤلاء شباب حتى من أفغانستان ومن الجزيرة كل هؤلاء شاركوا قبائل مثل الشيخ طارق الفضلي وغيره رغم أنه من آل الجنوب شارك ضد الشيوعية و. ورغم ذلك هو الرجل الآن لا يؤيد ويؤيد الانفصال حتى شيخ من من مشايخ الأمير من أمراء القبائل إذا الانفصال هذا بالعكس ضر الاتحاد عفوا الاتحاد ضر المسلمين الذي انتفع به من انتفع به هذا الرجل يريد أن يورث الحكم وجعلها مملكة له ولولده وعلى عبد الله صالح بالعكس هؤلاء الإسلاميون الذين مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني ومؤتمر الإصلاح هذا وهؤلاء الإخوان يعني ما استفزوا شيء جعلهم بعد أن كانوا مستشارين له هم الذين قادوا هذه الحرب وثمرت تطفاه على عبد الله صالح رغم أنه كان أضعف الأشخاص في تلك الحقبة فالآن صار أقوى الناس والآن هو فتح صنعاء وفتح اليمن عبارة عن مكاتب للـ والسي و CIA والناس عادي يرتعون براحتهم يعني سلم لهم ومضيق باب المندب الآن والبحر الأحمر يعني يرتع فيه ترتع فيه الأساطين ويرتع فيه الاستخبارات الإسرائيلية وغير ذلك كل هؤلاء في بسبب علي عبدالله يعني ماذا استفدنا يعني استفدت أنت كمسلم هل لما, لما توحد اليمن حكموا بما أنزل الله حكموا بالشريعة وأنضيقوا على المسلمين وقتلوهم واستغلوا الثرواتهم إذا الذي ينفصل أو الذي لا ينفصل أنا في هذه المهمة أنا بالعكس لما يضعف على الله صالح وغيره أفضل خليهم منشغلين يا ربنا الناس الله أن يشغلهم بعضهم ببعض طبما عندما كان الجنوب واليمن الجنوب واليمن الشمالي بالعكس كان المسلمون وكان السلمون في الشمال كانوا أفضل حالا من الآن وكانت الدولة تعمل لهم ألف حساب لماذا انا خائفة من الشيوعيين؟ أما الآن ماذا استفدت أنا؟ أنا ماذا استفدت؟ انا متى أقوم أنا بالوحدة؟ عندما يكون عندما يكون جمام الأمر في يدي أنا أنا الذي أنا واحد وأطالب أي وحدة على أي أساس؟ وأنا نحمى نعمل نظام كوكتيل مثلا خليط هكذا من الوحدة وهكذا ونضحك على أنفسنا. اتحاد على اي أساس؟ اتحاد اتحاد على اي اساس يتحد اليمن هذه تتحد على او اي دولة يعني تتحد على اي اساس اتحد على الاسلام اتحد على الوحي على التوحيد على قد شرع الله اما هؤلاء لا هذا ولا ذاك يريدون الوحدة على اساس اسلامي اصلا اذا لو انهم الذين يؤيدون يرون الانفصال فهم اهل مكة مكه اضرب شعابها أكد هؤلاء الإخوة الذين يعيشون. و... و... و... وأنا قبل أن, ين... أن ي... ي... أقرأ البيان هذا بيان تنظيم القاعدة في جزيرة عندما أيد الانفصال. قبل هذا أيضا أنا قرأت تصريحات الشيخ طارق الفضل. وهذا كان رجل أنا كان رجل قبائل أصلا قبله. رغم أنه كان يحب المسلمين والمجاهدين وغير ذلك. ولكنه أيد قبلهم أصلا هذا الانفصال. وهذا كانت ضربة كبيرة أيضا لعلي عبدالله الصالح وعلى هذه الحكومة إذن بالعكس أنه أي تفرقهم إذا كان هم يمارسون معنا فرق تاسد يمارسون مع المسلمين أهل الحق فرق تاسد طب أنت تريد توحدهم يا رجل الذي توحدهم علي يا نسأل الله أن يجعلهم طرائق قيدة يا رجل يمزقهم شر ممزق يعني كيف أن أقول أن, إن أبكي على واحدة اليمن أنا أدعكم من هذه الشعرات العطفية أي وحدة هذه يعني حتى لو تشرزموا لأنهم توحدوا سيتحدون ضدنا كمسلمين وضد الشريعة وسيكون الولاية كاملة والقوة الكاملة والثروات كاملة في يد طاغية طب بالعكس عندما أنا أهل هذا تفرقهم وتمزقهم وتشرذمه اشترضمهم رحمه تفرقوا ماذا رحمه فعلا بالامه مثل الدول العربية هذه عندما تتحد يكون اتحادهم يعني نقمع الامه لما يتفق بالعكس تفرقوا ادعو الله الا يتحد مثلا دوله ال ال ال ال ال ال الرياض هذه ب ب ب بمصر, ب بمصر او باي دولة اخرى ولا سوريا ولا غ... لا يتحدون ابدا أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل بأسهم بينهم شديد واحد يقول لك واحد م مسكين يقول لك لا يا أخي مو... المفروض نتحد نتحد فين يا عم الشعوب أصلا متحدة غير الموضوع يعني مثلا عند... عندما تسأل واحد مصري مثلا عن, عن السودان يحبون السودانيين والسودانيون يحبون فعلا أي واحد من أي ذهب اذهب إلى واحد يمن هل تجده يحب, اللي... يحب المصر يحب الليبي يحب اللي التنشي حب... عائل المغرب الجزائري كل هذه الدول خليطة النفس الشعوب فعلا وخاصة المسلمين الأهل الحق فيحبون بعضهم البعض ولا توجد هذه التقسيمات سايكوزويك هذه أبدا وهذه الحكومات هي العازلة هي المشكلة عبارة عن أسوار تعزل الشعوب عن بعضها البعض ولكن أنا نحن لا فعلا الانفصال في, في خير المسلمين أهلا وسهلا ولما ولماذا أوأيد الوحدة هذه التي جرت علينا الويلات وحال المسلمين كان أفضل بصراحة كان الناس يذهبون إلى اليمن قديما في ظل قبل لهذه الوحدة المؤقتة هذه كانوا يذهبون يدرسون هناك علم الحديث ويعيشون عادي في منتهى الريحة. وكان المجاهدون يتضربون هناك حتى في جبال اليمن. في بعد بعد الوحدة وبعد الاحداث 2001 تقريبا وقبلها بفترة هذه الدولة تغيرت نهائيا بعد أن توحش علي عبد الله صالح واحد شويش تحول إلى امبراطور فاعطلوه حجم أكبر من حجم إنه دولة كبيرة مثل هذه ويطمع فيها ويورثها ويورثها لأولاده وابنائه يعني هل هذه فإذا الشيخ في لابد أن نراعي إن الذي أنه لم يطلع على البيان هو قال ذلك ولذلك قال هو يقول ونظن أن الإخوة يعني لا يؤيدون هذا يقصد الإخوة ربما يقصد المشايخ في تنظيم القاعدة الكبار يقصد الشيخين أو أنه يقصد أن الإخوة بوجه عام يعني يقصد حتى الذين ربما أنه غير يعني مطلع لأنه لم يطلع كانه لم يظل للإخوة لا لا يذكرون ذلك يعني لا ينشرون مثل هذه البيانات ف فإنه العذر عنده لم يطلع فهو بيتكلم بالحس العام ولكن طبعا لأنه بعيد جدا عن هذه المنطقة وبعيد عن ولم يقرأ اللي ماذا حدث والجغرافية تغيرت في هذه المنطقة بطريقة كبيرة جدا فلذلك أمور سياسية جغرافية طبيعة السكان كل شيء تغير في اليمن فلذلك يجب أن نتفهم الأخوة الذين أيدوا الانفصال. طيب هناك في كلمة أخرى كلمة السعودية وهذا كلمة سعودية وكلمة سعودية طبعا حساسة عند الأخ في الجزيرة هو عندما سأله لننتقل إلى وضع تنظيم القاعدة في الجزيرة في السعودية وما حولها هذا سؤال لسعود أحمد زيدان وهل نرى تراجعا كبيرا في التنظيم أم تراول تقدما هو جاوب على محاكاة لل للنفض يعني عندما تقول له تنظيم القاعدة في الجزيرة في السعودية هذا هذا سؤال الأستاذ زيدان أحمد زيدان طب ماذا أجابه هو أجابه بالمحاكاة كذا طبعا السعودية لها منزلة عظيمة في قلب كل مسلم ونحن عندما أعلنا الجهاد في السعودية كانت الأهداف على ما يعني وهو قالها على سبيل المحاكاة وطبعا هذه الكلمة مستفزة جدا أنا أعلم أن كثير من الإخوة في الجزيرة لا يحبون نسبة أرض الحرمين إلى هذه الأسرة المجرمة هذه الأسرة التي اغتصبت السلطة واختطفت الإسلام في هذه الأراضي فأنا أعتقد أن هذه ربما محكاة للنفظولية فقط وإن كان يعني هو يعلم قصة اللي... أعتقد أنه يعلم هذا... هذه المسألة أن آل سعود وتاريخ آل سعود الدموي ولكنه قالها على سبيل لأنه... أنه في إعلام عام ويعلم أن, أن كلمته سيستمع إليها آ... الجمهور كبير جدا ملايين من البشر فتكلم بالمحاكاة هذه ولم يتحفظ مثل آ... ما يتكلم مثلا الشيخ أسامة أو الدكتور أيمن عندما في خطبات لهم تحفظات ودراية وخبرة في مثل هذه الأمور. النقطة الأخيرة هو ماذا تكلم؟ هو قال أيضا أنه لا أن عندما قالوا هل تتواصلون؟ كيف تتواصلون معهما؟ مع يقصد الشيخ أسامة والدكتور أيمن؟ قال الحمد لله شيخ أسامة والشيخ. الظواهر يحفظهم الله هم في مأمن من يد الأعداء بفضل الله تعالى ولكن طبعا لا يمكن أن نقول أين هم وأصلا نحن لا نعرف أين هم ولكن التواصل فيما بيننا مستمر نعم هذا هو يعني أنا أعتقد إن أنهم كل, واحد كل هؤلاء القادة في أماكن متفرقة وأنهم يتواصلون بطريقة يعني قد تكون بشرية محضة لا, يعتمد لا تعتمد على الالكترونيات أو غير ذلك لأنهم يعلمون أن العدو متمكن في مثل هذه التقنيات والتكنولوجيا يعني فلذلك بأي طريقة بأي وساطة لكنه في الحقيقة كلامه أنا أعتقد أن كلامه فعلا صادق وصحيح ولا يموه ولا يمارس تقي أنه لا يعرف يعني أين هم واضح أنهم في مكان يتواصلون فيه لكنهم لا يبحون ولا يقولون أين هم ويتوصلون مع بقية وإلا كانت العملية كانت صارت كانوا لقمة سائغة في يد الأعداء حفظهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وجزاكم الله كل خير وشكرا معذرة على تطويل على السؤال سؤال طويل على ماذا عسنا أن نفعل أو نجيب في مثل هذه الأسئلة إلا أن نوضح لأن هذا الموضوع فعلا كان فيه لبس كبير والذي قلت هذه هذا من عندي يعني فقط إن كان خطا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وإن كان صوابا فالله فأل الحمد على كل حال بارك الله فيكم وشكرا ومعك اللقاء